أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغسر سوهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا سرا وعلانية فَلَن نَغْمَ أَهْجَرُ مِنْ دَرْبِهِ وَلَنْ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَنْ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ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 بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله فمن جاءوا مع ظهتهم عبجي فانتهى فلهم ما سلف فانتهى فلهم ما سلف وَأَمْرُهُمْ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّجْسَ وَيُرْبِ وَذَنْقَاتٍ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلَّ كَفْفَارِ الْأَفِيبِ فَذَنْقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ